لا اله الا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين الصراط أنعمت عليهم غير عليهم ولا <سؤال> <سؤال> الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تسداد وكل شيء أنثى يحفظونه، يحفظونه من أمر الله. ارتق خوفا وطمعا وينش السحاب ثقا ويرسل الصواهق فنصير بلا من وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه إلا إلا كباسق كفه إلى الماء العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي